يا نهاري سود اللي جابوا دلوقتي ده انا هطلبها تنزل بسرعة ردي ردي بقى ردي عشان خطري اضطرشت دي ولا ايه يا دي الفضيحة لازم اختص في الكرسي عشان ما يشوفنيش تطلع انتي ولا اطلع انا لا خليك انا عارفة هو فين ما اتأخريش ليه هو حاشك طبعا بس يلا يلا ونحب بعض بعدين مش ووادي كل الشاي والبن وحتى السكر اللي موجودين في العيادة طب لو كدتوهم هياخدوا بالهم إن حد دخل يبقى خدمها من كل حاجة يا سلام على زكائك يا انصاف عبقرية والله مين؟, مين؟ مين؟ مين في العيادة؟ مين؟ في ايه؟ مين اللي هنا؟ حرامي؟ حرامي؟ ايه ايه اي اي حيوانة بتصرخي كده ليه؟ دكتورة انصاف؟ حضرتك ايه بس اللي جايبك دلوقتي انا حر اجي وقت ما يعجبني عياده ابني اللي هي اصلا عيادتي يعني لا انت ولا اي حد له حق في السؤال ده يعني براحتك طبعا بس انا مستغربه لا يا حبيبتي ما تستغربيش انا بقالي بسالك ايه اللي جابك هنا كنت جايه اخد دول ايه ده ده الشاي والبن والسكر بتوع العيادة أصل دول عهدة وحضرتك عارفة دكتور يسري إيد ومسكة قوي على الحاجات دي آه يعني أنت عارفة مخصوص عشان دول زي ما حضرتك جاية مخصوص عشانهم عن إذنك عشان دكتور يسري تحت وعلى فكرة مش هقوله إنك هنا عشان بحب الخير ومش عايزة أوقع بينكو بس عن إذنك يا بنتي يا <تصفيق> بنتي <تصفيق> اتأخرت كده ليه؟ على ما جيبت كل الحاجات دي وانتي جايدة السكر ليه؟ خلص من عندي وما فيش وقت نوقف نشتري قلت اجيبه بالمرة يلا اطلع بقى ايه اللي بيحصل ده؟ وازاي ما شافت لازم ما اطلع عرف اللي بيحصل بنفسي لا لا لا الموضوع ما نسكتش عليه ابدا اعمل ايه للوات اعمل ايه؟ معقولها هي مش هتقوله اعكد هي والله لو طلحت هي بقى هضربها بالمعشة طيب يا زفتة. يوه هو أنت؟ إيه اللي بيحصل يا ماما؟ ما بترديش على التليفون ليه؟ يا مرفت شافتك؟ شافتني وخدت مني كل حاج قبل ما حرزها تحرزيها؟ آه البن والشاوي والسكر وبررت لها وجودك إزاي يعني وبإيه؟ هي من دي اللي برر الله يا جدي دي اللي عاشت ولا كان ديها ستي ردي علي بس قلت لها إيه؟ جاية ليه؟ ده بيتي بيتي وأجي في أي وقت بس اللي غايزني بقى اللي تعبي كله جعل فاضف وهتقولي إيه لي قالت مش هتقول له يعني انت مصدقاها مش هتقول له عشان ما تفتحش ملف مش هتعرف تقفله مش فاهمه حاجه تعالى تعالى بس تعالى دور على اي حاجه في الادراج انا هدور في المطبخ وانا في المكتب ده اللي قدرت اجيبه ده كويس قوي مش محتاجين اكتر من الشوية دول لقيتهم في الكوبايات اللي في الحوض حتى مش عارفه تغسلهم انت برده اللي لقيتيهم خلاص خلاص يا كلومبو ممكن أقول حاجة بس ما تزعلوش مني قول انا لو من يسري وعيشوا بسطوكوا بطرقاتكوا دي أنا لازم أسيب البيت الله على رأسي تيجي تشوف النشفة اللي عندي في البيت <تصفيق> طب ما تقوم معايا يلا كده خف نفسي هو أنا فيها نفس رقص رأس رقصي بس أنت وسهين أنا وبعد ما نتجوز كل يوم راس وفرفشه ودماغ عاليه وزي الفل ما تفوقينيش بقى نعم اوصل ما تطلعينيش من المود الغني والراسي يلا يلا وانا همرر اسمعك انا كمان على المزيكا الحلوه دي يلا بينا عجبك كده يا ماما ايه الساعه بقت 2 والباشا لسه ما يمكن عند ولاده ولا خيصريه ولا حاجه من دي اذا ما كانش قصاد عينيك كان معاها ما مع الممرضه والمساعده بتاعته والبن والشاي والسكر رايحين يولدوا هم كمان نصبايه شاي عسل والله سعيد. أهوصا أقسم بالله أقسم بالللت وماهي معدية إيه دي إيه دي بقولك عشان الموضوع ما يكبرش هو لسه هيكبر مساء الفل مساء الخير يا أستاذ حضرتك كنت فين هو إحنا بقى مش هنخلص من الأسئلة دي مئة مرة قلتلي دكتور النساء والتوليد يجي وقت ما يجي وينزل وقت ما ينزل ما تقول لها إنصاف أقول لها إيه بس؟ أنت مش كنت بتسيب أبويا الله يرحمه وتنزلي في إنصاص الليالي ولد وكتير كنت بترجع وش الفجر بس هي كان بتولد بجد لكن حضرتك تصبحوا على خير حضرتك بقى ما عندوش دماغ للعكنانة دي تعالى هنا كلمني زي ما بكلمك يا حبيبتي إحنا نتفقين إن الطريق طويل إلا الخيانة أنت كنت يتقبال عمي يعمل فيك كده؟ كنت طيين تعيشته قصدي يعني لازم نبقى عقلينش عشان نحل مشكلتنا بهدوق ومال بس عاملة مكتب وبتحل مشاكل الناس كلها ياختي انت أولى بالنصيحة والله هاين علي يا خش كده برطو سامحيني يا ماما أنا بس يعني هتجنن خلاص مين ده؟ ده الراجل الزفت بتاع العطارة <متصفيق> هي حرة يا أخ هي الشركة بالعافية الله ده نفس الكلام او هتكون انت اللي بتوعيها يا مولانا احترم نفسك يا مخمر بدل ما وديك ورا الشمس امال ايه اللي خلاك تغير رايك كده عادي ان غير قناعات يا اخي انا بقى حسيت ان المسؤوليه هتبقى كبيره عليها وجاي يستغلطه وتوديه في 60 داهيه وكل ده دا من مقابله واحده ولا جايز تكون في مقابلات ثانيه وانا ما اعرفش اسحب كلامك حالا يا مخمر سحبتو انت مش عارف مقامي ولا ايه يا ولد ما انا عشان عارفه مستغرب ومندهش يا ولد افهم لكل انسان قدرة وهي ما تقدرش تشيل حاجة زي دي كتير عليها ولو شاكوا وحققوا معاها هتكشفنا في دقيقة فهمت؟ بحاول المهم أقول لي الحل إيه دلوقتي؟ سيبني يومين وأنا حشوف حد يفتح الشركة مساء الخير يا حجة مساء الخير يا بنتي أنا سعيدة اللي بنتك وخطيبها جولي عشان اقنع الحج يعملوا كشف قبل الجواز اه اه اهلا اهلا يا بنتي والله فيكي الخير ده انت ما تعرفيش الحج كان مخه قافل ازاي هنفضل واقفين كده لا طبعا يا دي اتفضل اتفضلي اقعدي بنتي هنادي فنجانين قهوه مظبوطين يا بت انا كده بقى عرفت بنتك العروسه القمر طالعه لمين ليكي طبعا الله يكرم اصلك يا حبيبتي لا بجد حلوة وقمر ونخشة وبصراحة اللي يشوفك ما يقولش إنك مخلفة بنته عروسة كمان برضو المحروس جوزي بيقول نفس الكلام وبيقول إن ستات الدنيا كلها كوم وإنتي كوم تاني غريبة قوي هي إيه اللي غريبة؟ ثانية واحدة ألو؟ عايزك تجيلي حالاً حاضر حاضر يا دكتور حاضر مسافة السكة أنا أسفة جداً يا حجة إيه بقى اللي غريبة؟ أنا أسفة أنا بس عايزة أقولك إنه عايزي تجوز عليك يا لهوي؟ يا دكتور العينه وكمان عرفت نوع المخدر